وخذ منه بعض الناس يظنوا ان الصلاه انت بتعطي لربنا بتعطيله كلام بتعطيله وقت بتعطيله مشاعر في الحقيقه الصلاه في عمقها هي عملية اخد من ربنا هو المعطي مش الاخر الانسان اللي يصلي ويشعر في صلاته انه اخذ من الله هو الانسان الناجح في صلاته اللي يشعر انه صلى واخذ من ربنا قوه يبقى صلاته ناجحة صلى واخذ من ربنا بركه يبقى صلاته ناجحة صلى واخذ من ربنا توبه يبقى صلاته ناجحة صلى واخذ من ربنا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 وربنا يبصلك مستغرب انت حبيبي مشيت بسرعة قبل ما تاخد ليه؟ انا كنت هديك ليه مشيت بسرعة؟ ليه تركتني قبل ان اعطيك؟ ذهب ومشي طب امشي وبعدين تدور على ربنا ما ويا ريت تمشي وبس من غير ما تاخد حاجة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 ويمتلئ قلبك حبا وتأخذ حراره في الصلاه ولا تكرر الكلام باطلا كالامم وانما تسكب نفسك سكيبا أمام الله كما وقفت حنه ام صموئيل كانت تصلي صلاتا وتبكي بكاء وتنذر نذرا ولم تخرج من الهيكل الا ومعها وعد ان سيكون لها ابن داود النبي كان لا يترك الله حتى ياخذ يصلي ويقول يا ربي لماذا كسر الذين يحزنونني وبعدين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 وتخانق مع ربنا وخد من ربنا وقل له مش سايبك مش سايبك الولاد الصغيرين دول اللي بيصلولك بالدقيقة والدقيقتين ويزهقوا ويمشوا انا مش من نوع ده انا قعد لك هنا انا رابط لك في دي انا ماسك في قرون المسبح انا متمسك بيه انا همسك عليك جميع وعودك واتفاهم فيهم ويا رب ده انا عيل صغير قصادك يعني هو يسيبك من الصراع والخناء ده هو زي ابنك الصغير بيقولك لازم تديه مش معقول واحد يسيب ابنه الصغير وما يدلوش. مرة بالاقناع مرة بالبكاء، مرة بالخناء مرة بطوله البال المهم ما تسيبش ربنا غير لما تاخد منه حاجة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 لذلك الصلاه تعلم التوبه والصلاه تعلم المحبه تقول بصلي من غير حرارة طب يا رب اصلي وادين الحراره من عندك بصلي من غير تركيز هصل يا رب وادين التركيز من عندك بصلي وما فيش ايمان هصلي وادين الايمان من عندك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 أنا هاخد منك كل شيء مجانا ومش أقولك بالزراعي البشري هتحول إلى انسان روحي إنما بنعمتك وقوتك وبركتك ومعونتك وروحك القدوس أنا عايزكوا تعملوا كده من أجل نفسكم من أجل الكنيسة من أجل المجتمع كله اللي بتعيش فيه صلي الصلاة القوية